وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادَ وَجَعَلْنَا سِرَاجَوْمُهَاجَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْثَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْوَ وَنَبَاتَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ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 للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لابسين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءه وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وَكَأَسَدِهَا قَلَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطْرَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَةً يوم يقُوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء تخذ إلى ربه ما أبا إننا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يَوْمَ يوم يظهر المرء ما قدمت يا ليتني كنت ترابا